بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمَّ ń Oję surąkla magu وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّ لِكُلِّ دَابَّةٍ قَدْ حُزِفَ فَوْزًا عظيما جيرًا وللان قد دودسنا يُطْعِمُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُنذِرُهُ وَتُغِيرُهُ وَتُخِيرُهُ وَتَسْبِيَهُ كَرَّتَ